اذا طلقتم النساء فتطلقون لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم بمعروف او فارقوهن بمعروف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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ اغْتَبْتُمْ وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن إن غتَبتُم فَعََِّةٌ النَّتَلََةُ أَشُرون وَالنائِيلًَا يَحِب إنُتَدُم فَعِدة نَّتَلاتَةُ شْرِون وَلائِيلًَا يحِب وَأولةُ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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضْرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضْرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتَ حَمْلٍ فَآتِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتَ حَمْلٍ فَآتِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاسْتَمِرُّوا بَيْنَكُمْ فإن اضطعنا لكم فاتوهن أجورهن واستمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفقوا سعة من سعته لينفقوا سعة من سعته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 مغنية عدت عن امر ربها ورزقه فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا ذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا الله لهم عذابا شديدا اعد الله لهم عذابا شديدا فَتقُ اللهَّه ياءُ للأَبَابَّينَ آممَنُوا قَداءن زَلَ اللهَّهُ إلَكُم دِكرْرَار تَّقُ اللهه رَسُولٌ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا رَسُولٌ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ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 يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله له رزقا اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأقْض مِتْنَهُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَماتِ وَمنِنَ الأقْض مِتْلَهُ يتََززَّلأَمرُ بَينَهَُّ للتَعلَمُ أن اللهَّ عَ كُلّ شيءَيْه قَد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 يلو وان الله قد احاط بكل شيء علما من موقا الطريق الله